قال تداركه الله برحمته وجمعنا به ووالدينا والمسلمين في دار كرامته وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى وأن تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا وإنه لعلم للساعة كما ذكرنا فإن قيل إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي ويعتقدون مثل ما يعتقده ظلال اليهود والنصارى ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فالجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلا أما قوله تعالى إني متوفيك فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية من أربعة أوجه الأول أن قوله متوفيك حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير ناقص والعرب تقول توفى فلان دينه يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه إليه كاملا من غير نقص فمعنى إني متوفيك في الوضع اللغوي أي حائزك إلي كاملاً بروحك وجسمك ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفي المذكور بقبض الروح دون الجسم ونحو هذا مما دار بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فيه لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب الأول هو تقديم الحقيقة العرفية وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية بها وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد وهو المقرر في أصول مالك إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض المسائل وإلى تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي السعود بقوله واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب المذهب الثاني هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية بناء على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال فإن اللغوية مترجحة بأصل الوضع وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله المذهب الثالث أنه لا تقدم العرفية على اللغوية ولا اللغوية على العرفية بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهما فيحكم على اللفظ بأنه مجمل لاحتمال هذه واحتمال تلك وهذا اختيار ابن السبكي وموافقه، وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى وإذا علمت هذا فاعلم أنه على المذهب الأول الذي هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية فإن قوله تعالى إني متوفيك لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه ولا يدل على الموت أصلا كما أن توفي الغريم لدينه لا يدل على موت دينه وأما على المذهب الثاني وهو تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية فإن لفظ التوفي حينئذ يدل في الجملة على الموت ولكن سترى إن شاء الله أنه وإن دل على ذلك في الجملة لا يدل على أن عيسى قد توفي فعلا قال رحمه الله رحمة واسعة وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران وجه عدم دلالة الآية على موت عيسى فعلا أعني قوله تعالى إني متوفيك فقلنا ما نصه والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى وأما عطفه ورافعك إلي على قوله متوفيك فلا دلالة فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع وإنما تقتضي مطلق التشريك وقد ادعى السرافي والسهيلي إجماع النحات على ذلك وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه وقد أنكر السرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه وقال ولي الدين أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي حكاه عنه صاحب الضياء اللامع وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به يعني الصفا لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية فكذلك لا تقتضي المنع منهما فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية بدليل الحديث المتقدم وقد يكون المعطوف بها مرتبا كقول حسان هجوت محمدا وأجبت عنه على رواية الواو وقد يراد بها المعيه كقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وقوله وجمع الشمس والقمر ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك ورافعك إلي أي في تلك النومه وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وعز كثير هذا القول للأكثرين واستدل بالآيتين المذكورتين الوجه الثالث أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه ومنه قولهم توفى فلان دينه إذا قبضه إليه فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم الي حيا وهذا القول هو اختيار ابن جرير وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيام ثم أحياه فلا معول عليه إذ لا دليل عليه انتهى من دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب أيها المستمع الكريم ندعو بقية الحديث حول عيسى عليه السلام للقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته